أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كما من هو أعمى إنما يتذكر أولباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة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 فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد إفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرجل 119. ولمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 110. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله ويشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا سلناك في متاب ولو أن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 فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قلسا